قال إن لأ الذين استكبروا من قومه لنخرج المتين في أيه والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعوذن في ملتنا قال أولو كنا تارهون قد اشترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ الله منها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 فقال الملأ الذين تفروا من قومهم لإن اتفعوا شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأغدتهم الرجفة فأشبقوا في دارهم تافنين الذين تذبو شعيبا كأن لم يغنوا فينا الذين تذبو شعيبا تانوهم الخاسرين فتولّا عنهم وقل يا قوم لقد أقبلتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في بوية من نبي إلا أخرنا أهلها لبسائل وطوال على الله القوى ابدل ما كان الشيء في حسنه قدء ف وقالوا وكانوا قد مشاء ف انا فروا وسروا فغطوه فقتوا وهو لا يشعر